إ خ و ا ن ي أ خ و ا ت ي كان موضوع ا ل ح ص ة ا ل م ا ض ي ة هو النفخ في الصور وخروج العباد من القبور بالضبط واليوم بحول الله ننتقل إ ل ى مشهد آ خ ر من مشاهد يوم ا ل ق ي ا م ة وموقف يلي الموقف السابق من مواقف يوم ا ل ق ي ا م ة وهو الحشر والوقوف بين يدي الله وهو المسمى الموقف الصعب في عرفات ا ل ق ي ا م ة لما نفخ في الصور تم النشر وعادت الارواح إ ل ى اجسادها ذاك ما يسمى النصور أ و ا ل ن ش ر يعني حينها ي ن ت ش ر الناس ويحيون بعدما كانوا أ م و ا ت ا لكن بعد ذلك ي أ ت ي ا ل ح ش ر والحشر يقتضي حاشرا و م ح ش ر و ط ر ي ق ة الحشر و أ ن و ا ع المحشورين وطوائف المحشورين و أ ح و ا ل ه م هذا ما سنقف عنه أ و عليه إ ن شاء الله في هذه ا ل ح ص ة بحول الله مع قواته فما الحشر وكيف يحشر الناس وما هي ا ل أ ح و ا ل التي يحشر عليها الناس و أ ي ن يحشرون في أ ي مكان وماذا يحصل بعد الحشر ماذا يحصل هل يقف الناس جميعا سواسيه في ذلك المحشر بين يدي الله أ م تختلف أ ح و ا ل ه م باختلاف عقائدهم وباختلاف أ ع م ا ل ه م التي كانت في الدنيا ثم هل ي ح ش ر الناس مشاه او ركبانا او منهم الماشي ومنهم الراكب أ و ي ح ش ر و ن على وجوههم كيف إ ذ ن هذا هو موضوع ا ل ل ي ل بحول الله مع قوته اما الحصر إ خ و ا ن ي أ خ و ا ت ي هو ع ب ا ر ة عن جمع الخلائق بعد بعثهم أ ح ي ا ء في س ا ح ة و ا ح د ة الحشر وجمع الخلائق بعد بعثهم أ ح ي ا ء في س ا ح ة و ا ح د ة تدعى عرصات ا ل ق ي ا م ة س ع ل م و ن ي اخواني ب أ ن ه يوم ا ل ق ي ا م ة تبدل ا ل أ ر ض غير ا ل أ ر ض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم تبدل ا ل أ ر ض غير ا ل أ ر ض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار الى ل س ح ه خ ا ص ة سيحشر فيها الخلائق بعدما بعثوا احياء من عهد آ د م عليه السلام إ ل ى أ ن يرث الله ا ل أ ر ض من د ا ل ع ز ي ا ل ص و ر سيحشر الجميع حتى الحيوانات تحشر الدواب والطيور وغيرها كل ذلك يحشر للحساب وللفصل بينهم وللقضاء بينهم طبعا منهم من يصير ترابا بعد ذلك وهم الحيوانات ب ا ئ ل والدواب والطيور وغيرها أ م ا ا ل إ ن س الجن ف إ م ا إ ل ى ا ل ج ن ة و إ م ا إ ل ى الله وحينها يتمنى الكافر ويقول يا ليتني كنت ترابا يعني يريد أ ن يكون ترابا كالبهائم التي حشرت وحسبت واقتص من بعضها لبعض ثم قال لها تعالى كن ترابا فكانت ترابا فيتمنى الكافر والكفار عموما و المشركون و أ م ث ا ل ه م أ ن يكونوا صرابا كالبهائم أ م ا لماذا يحشر الناس في تلكم ا ل س ا ح ة بين يدي الله لفصل القضاء لفصل القضاء يعني ك أ ن الناس دعوا دعوا إ ل ى الله أ و دعوا الى م ح ك م ة ليقضي الله بينهم وهو القاضي هناك ولا قاضي غيره في م ح ك م ة لا ظلم فيها ولا جور فيها ولا حيف فيها ولا م ح س و ب ي ة ولا ينفع مال ولا ب ن و ولا جاه ولا س م ع ة ولا ق ي م ة ولا نسب إ ل ا من أ ت ى الله بقلب سليم م ح ك م ة ليست كسائل المحاكم ا ل ب ش ر ي ة و م ح ك م ة ا ب ت د ا ئ ي ة و ن ه ا ئ ي ة لا استئناف ا ب ع د ه ا ولا نقض ولا إ ب ر ا ر ولا ينفعك محام من الناس ولا من الجن وليس مع كمال ولا معارف ولا ع ا ئ ل ة ولا أ ق ا ر ف ولا ينفعك ا ل أ و ل ا د ولا الوالدين ا ف ع ك ل ولا د ي ن و ل الولاد أ ولا اصحاب ل ولا القراب ولا البعاد إ ذ نتصور لما ينشر العباد وتعود أ ر و ا ح ه م إ ل ي ه م يخرجون من الجذاب سراعا لكن شعرت أ خ ر ج م اخار الله خ ب ر و ا الله ب أ ن المحكمه ج ل س ة س تعقد فيها في ا ل س ا ع ة ا ل ف ل ا ن ي ة في المكان الفلاني الزمن الفلاني ي أ ت ي ب س ر ع ة دون ت أ خ ر ولا تلكؤ ولا تراجع ي ن ولا تردد ولا يحتاج إ ل ى عون ق ض ا ء يخبره بيوم ا ل ج ل س ة ويوم الحكم والقضاء يحتاج هذا الشيخ ل ب ع ي ك في العنوان يصف ت و ك العون القضاء يجيب الاستدعاء ويعودوا ل يصيبوا ويعودوا يضوروا معه ما كان يكسيد ما خيناه والدعوه قد ز ر ز علاش العون القضائي ما ا س ت ا ه د و ا وطبعا انا ما استشهدوا ويمكن احكموا عليه ي ث ب ت ب أ ن ه وسط ص الدعوه ورفض المجيء فيحكم عليه غ ي ا ب ي ة أ و يمكن فعلا ي العون القضائي لم يجد العنوان و أو, او غير المدينه ة لا ي ج د ولما تطيله الدعوه قد ي أ ت ي وقد لا ي أ ت ي وقد ي أ ت ي في الوقت وقد ياتي م ت أ خ ر ة وقد يوكل محاميا ويطلب من المحامي أ ن يؤجل الجلسه بمجرد المحامي يقول القاضي أ ط ل ب تعجيل الجلسه ي ق و ل قد اجلت إ ل ى شهر ثمانيه او شهر, شهر. تسعه البامجة أ ش ر أشهر كيف قال؟ أجلوها أجلت إذن الدعوة تثعة ثمانية ولما تحضرات تدعى ا ش ه ر ويجي الوقت يمكن يجي المحامي يقولك اطلب و ج ي ي ف إ ن ن ي أ ب ح ث عن الوثائق المستنده سير عوتاني حتى يموت س ي د ويقول لها و ل د ه أ جي كنا داعين ب ب ق طلعت ن ه م عيد ا ش د و عم د ر في ق ب و ر انا داعين ب ب ق ولا مالي ولا ت ز ي ر و ز ي ر ت و ن وزراء أ خ ر ى سواتشي في الدنيا او يمكن عوتاني ا جاول محكمه و ح ك م القاضي وما عجبوش الحكم كاي س ت ا ن هو ط ل ا ع ثاني يعود يغير العنوان السيف ق ص الخاعه عاوز تاني ي ي للجسد ي ح ك م ت الاستناد هو يجي ع د يعود ا ع ح ك م ه ويعود ما يحكمه إلى ل قمط ا ح ويعود يدير النقد و ا ل إ ب ر ه و ط ل ع ل ف و ق ا ل ثاني هو سائل ثم يعلم الله ما يجري هناك حتى يموت ا ق و م ويحيوكم ك اخرين وما زال منهم جزر و ص ب ر يموتوا جزر شوف الله تعالى ا ل م ك يخبرهم الحضور بين يديه ل ل ق ب ا ئ ء بينهم والفصل بينهم ي أ ت و ن سيران بسرعه غير كل كل فيكون أ ل أ ن ه لم يبق ا ل إ ن س ا ن هناك اختيار هل ي أ ت ي في ا ل وقت أ و ي ت أ خ ر ا ل آ ن الدنيا ممكن أ ن يدعوك الله و ت ت أ خ ر ا ل ص ل ا ة مثلا قلتك حيا على ا ل ص ل ا ة حيا على الفله حجي ونجي م أ خ ر ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة و ل ا ل ث ا ل ث ة و ل اخر آ ركعه ة لازم ي ق ا م صلى الله وكثير ما ق كتحتش قاع د ا ل ن ا حين مع اول ج ا ع تجي حياه الصلاه ولا حياه الفلاه انا م ز ع ج ي ما جيش يبغي يفلح يفلح ش م ي س ا ح س من ا ل خ م ي س ة واللي ب ي ر ب ح ه ا لا عم تخبيه ترى ما جيش في الدنيا لكن ق د ل ك م غير كي تموت كي تبدو كل شيء ما كتخرج عندك إ ر ا د ه م ب ق ى عمل م ب ق ى ك ر ي س ق ا ا ل أ م ر بيد الله بدون استثناء ولا إ ر ا د ه ل ا ن س ا ن ي ولا لن تكون ا ر ا د ة قلك تبعث كاتبعث قلك تنشر كاتنشر قلك ت ح ص ن اجيب س ر ع ه ك ا ج ب ب س ر ع ة ما في شيء اياه ولا مع اياه ترى ي ا م ي بسرعه لا ينقش فيها اياه ولا مريض ولا فيها الروماتيز ولا فيها البرد القديم ولا لا ت ل و صحيح و ج ي صحيح ساعات ما ويوريك المركبين إ ذ ا كان لديك شيء زلاء ورضيت بقضاء ا ل الله وقداري د ي خ ر ب ك في ا ل ج ن ة و إ ذ ا كنت جازع وكافر وصخر دخلت س ي ص ب ل ك الدعم اي دخلت ن ظ ر ويزولك إ ذ ا كان الرومات م حمامات ل الرملية ز ة ع ك ا ن ش يحتاج يقول ل الى برد في ا ل ج ن ة م ا يبقى لهم م ولا يزالون الضر م ه ا لكنهم ا يعود لا يخرجون ف ي ه ا إذنك إخواني تصوروا لما ي أ م ر الخلائق ب أ ن يخرجوا من ا ل أ ج د ا د إ ل ى ربهم ليمثلوا ويخرجون س شرائحا تصور من الخلائق ك ل ه ي زي ك تجري فتصور لك المنظره دا ت ص و ر لك المنظره دا ت ص و ر لك ا ل م ن ي ر ه دا هتصور لك المنظره دا هتصور لك المنظره دا هتصور لك المنظره دا هتصور لك المنظره ض ا هتصور لك مجموعه كتنفازر شي حاجه ولا شي قنبله م ل ا شي ء ح ا ج ة ت ف ا ش ت ه ن ا ط ا ل ر ي ن م ت ن ر ي ن ي خ ع ل ا و ا ل د و ن ي ط ل ق و المصاك ل ا ل ل ي ي ط ل ص ب ن من س ع ه ي ص ل ح و ن ه م ا ل ك و شيء اوقات صور عباد الله خارجي من عاد سيدنا ادم قبل ق ي ا م ة كل شيء خ ا ر ج م غ ب ر خ ا ر على ا ل ر ع ا د ع ا د ح ي الحشر ساحت الحشر ساحت الحشر ساحت ا ل م ش ك م ة مالكوا ماذا ع ي ع ت ك م رب العالمين ولكن ان ع م لن تتحكم بانه ك كذب لا يحتمل ان يحكم عليه بانه يحكم عليه بسير او الضائره كلها لا م ح ي ط ة ولا مناصه ولا هروب ولا انفلات من رب العالمين يمهل الظالم ولا يهمله حتى إ ذ ا أ خ ذ ه أ خ ذ ه أخذ عزيز مقتدر لا ي ف ل ت من بين يدي الله مخلوق كذا ي ف م ا كان إ ك مكان ا معقول ش و و ف فهذه المحكمه ة لا ل د تتخذها بقضاته ن ي ا ب ه العامه ومحامين وسلام الكوحل ك ر ا س ة و م ن ص ة ك ب ي ر ة وضربتك م ط ر ق ى على زميته فهذه المطرقه لا تتخذها انت ممدعومه وجاءت تصريحك لكنك تشعر بشعرك بالغير وقف محكمه يحب المحكمه ل يحكمه لا ل ح ب ايام معينه ة كيف الدنيا هذه هي الدنيا ا ص و ر لما يقولك الله م ح ك م ة يوم القيامه ي ق و ل القاضي هو الله والشهود منك والمحامي منك ولا استئناف ولا نقض ولا إ ب ر ا م ولا مال ينفع ولا م ح س و ب ي ة سنتكلم عن ك ي ف ي ة الحكم وكيف يتم الحكم بالعباد و التخاصم و الخصام و التدافع و الاقتصاص من بعضهم لبعض في ح ل ق ة أ خ ر ى إ ن شاء الله وتصور وتصور وتارفين واشنو كالجارات المنتجية صفاتا عراتا غورلة كيف كيف سغزين سغزين نبسي الناس الناس هذا هذا يعفيان يعريان واغرا يعني غير مختوم يقول تعالى في ذلك كما ب د أ ن ا أ و ل خلق نعيده وعدا علينا إ ن ا كنا فائلين كما ب د أ ن ا أ و ل خلق نعيده كيف ب د أ ك يعيدك كيف خلقك ي ب ع ث ليس صغير ولكن لم ينقص م ك و ا ل ه حافيا عاريا لم ينقص منك و ا ل ه حافيا عاريا لم ينقص منك ويله لا يقدر د ي ا ل ا ل ح م ا ه ولا ديال البحر طويل هكذا حتى يقول تشمك و ا ل ج ر ا م والرجال والعيال ايه والبنات و ا ل و ل ا د والصغار والكبار ماذا ي ش ا ه د و ف شيء أ م ا م ا ي ش و ف د و ن ه ت ا ل و ا م ش غ و ل ث ا ل ث شدت الهول خطر يوم ا ل ق ي ا م ة هول ذلك اليوم العاصي ب ص و ل ع ي ا ل عندك عريض ما كنتشوفهمش و الرجال عاود تاني حدال العيال وما كنتشوفهمش ع ي ا ل ه وكل شيء عريض ومخلطه ن ع ز و ل ي ن شيء كما ت ط ر و ن في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة ا ل ش ر ي ف ة التي ا ذلك تصف ي والناس م ع ص ي ب و ا ل كيف يحشرون هم يأتون عموما يخرجون مشاهدا جميعا جميع لكن كيف يحشرون ب ي ا يدي الله منهم الراكب ومنهم الراجل ومنهم الذي يحشر على وجهه وهم الكفار والعياذ ا ل ل ه يقول تعالى بذلك كتب كمال الكفر و م ش ر ك ي ن و ا م ث ا ل ه ونحصرهم يوم ا ل ق ي ا م ة على وجوههم عميا وبكما وصما ماواهم جهنم كلما خ ب د ب ن ا ه م سعيرا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 ي ح ش ر و ن يوم القيامة على وجوهه صور محصول وجوه. وجوه يعني محصول يسحب على وجهه مجرور ووجوه في الارض وكيف يمشيه على وجهه يمشي يا ا رسول ل قال إ ن الذي أ م ش ا ه على ر ج ل ه قادر على أ ن يمشيه على ر ج ل ه على و ج ه الذي يمشيه على ر ج ل ه قادر على أ ن يمشيه على و ج ه وقادر أ ن يمشيه على ظهره وقادر أ ن يمشيه ر أ س ه أ س ف ل و ر ج ل ه أ ع ل ى أ م ر ه بالكاف والنور اذا أ ر ا د شيئا انما يقوله يكون فيرد عميا وبكما وصمه اعماء وطرش مزيزه مجد كل شيء معواهم جهنم مصيرهم الله و ا ل ح ي ا ذ بالله كلما خبت زدناهم سعيرا لما ق ت ب ر د كي زد الله تعالى السعير ويشعلها اكثر ليزدادوا العذاب فوق العذاب ذلك جزاؤهم ب أ ن ه م كفروا ب آ ي ا ت ن ا كفروا ب آ ي ا ت الله وقالوا السبب و كتعجبوا هل يبعثون بعدما صاروا ر ف ا ة وعظاما وصارت عظامهم رميمه أ ه ذ ا ك ن ا عظاما ورفاه انا لمبعوثون خلقا جديدا كتعجبوا وسلمن ولوا عظام انتبع... خلق جديد. في في وفي ا ت ت نعود أن ن ن يعني خلق بلهم جديد بين ذلك المكان ع ظ البالي واللحم البالي يوليد أبقى مياد ت ل م ت عن ه ذ في ا ل ف في وفي الصور البعث ا ل و بعد م تقترب وفي ذلك المكان ت الشمس في ي ذلك ل ا و من م رؤوس الخلائق حتى تكون ق ر ي ب ة منهم جدا مقدار ميل اول ا ا ل أ ر ض التي ت ش و ف ه ا العباد أ ر ض بيضاء عفراء كقرص نقي ليس فيها علم لاحد ه ذ تقول بيضاء ا س ة عفراء ما فيها ما لا لا عقاوي لا ح و ويدان حيوث ل لا جبل لا لا ويدان لا أمهال لا أصزان لا أحزان لا أحزان لا الكلاسة ة ساحة أصزان أحزان بنينا واس ما كانت المحكمات ماذا يحبوا الكلاسة كانت كي نبعض الخواص من المؤمنين كما سنرى يكونون في كراسي أ و ع ر و س من ل ن و ر ويظللون بعرش الرحمن ا مخايل مع ر س و ع ب الله د ا كالطيب أ د م ي غ ي كالغلي و و خ ي ن ب ا ر د ي ومفاشين ب إ ذ ن الله منعمين ملحص والمجرمين يكسع تتفرج عليهم مزيان وهذا الشرك يدير المجرمين ا ل آ ن في الدنيا والكفار هذا الشعر ي ء ض ز ا ئ ل غ ي ر جامعه ا ل ق ا مات、وقامات. في كلمات المجرم ي ن الفلاني وريق يعني و ا فيه ا ل م ل ا ي ك ة وتجنب فيه ل ا ر ض في كلمات الكافي الفلاني شكلي ت ز ز ز الكفار الفلاني مالو كانوا كيديروا ا ل س ي ا ح ة ا ل ج ن س ي ة ولاي قاعد والدهم ا د ع و العمجل ن ويتقفزون و ل ي كافر الذي مات على كفره يعذب هنا وهنا وتفرج عليه هنا وهنا وكي لاجل ا ل آ خ ر ه وغتمتعن كل ما فعل من إ ج ر ا م وتحدي لله وظلم وتكبر واعتداء وقتل ا وناهب وسفك دماء سترى النتيجه وترى العقاب المناسب وما ربك بظلام ا ل ع ب ي د إ ذ ا ما تقترب الشمس كلك هذه ا ل أ ر ض ر ا س ح ة م ق ا د ة وبيضه كقرص نقي ق ر والخبزات ديال الطحين النقي لما فيه ا ل ص ا ل ا ت كي يكون الخبز بيض وعندما أنه الممتاز قلت لك نحن فرص فوزع ا ل الممتاز يكون خ ص بيض وطبعا كل ً كلما كان أ ق ل ج و د ة كلما كان اقل بياضا لا علامات لا كتابه ل ا في تات لا و ا ح س ا ح ة و ا ح د ة وتقترب الشمس من العباد ت ت ق ر من الناس جدا ا ل د ر ج ة أ ن ه ا يبقى بينهم وبين الشمس مقدار ميل كما أ خ ب ر رسول الله والميل اختلف ف ي ه العلماء لانه لفظ يطلق ه على معنايير إ م ا م س ا ف ة و إ م ا آ ل ة الميل ا ل م س ا ف ة و تقريبا ما يعادل كيلومتر ونصف هذا هو الميل إ ذ ن الشمس ا م ق ر ي ب ة من العباد كيلومتر ونصف لاراها الاف الكيلومتر ومع ذلك ف ش ر سيرك الطيب النار هاربع عباد الله ا ل ض ل مالك الحرار و ا ل ن ا س عرقه ب ا ل ض ل وشي ه ز ل م ض ل وشي ماخرج شي قاع وشي غادي مع الحيط وشي هاز ي س ت و د ي ر ا ف و غراس وشي مغتقب لكن الحرار شي في الدنيا و ب ع د ه لالاف الكيلومتر فماذا ل ما ت ق ر ض م ن ن ا ميل كيلومتر وعشره إ م ا سنتيمتر على حسب الميل الذي ي س ت ح ل ه به المراه عشره س ن ت ي م ت ق ر ي ب ا الى خمس عشر سنتيمتر اخي ا ل م س ل م ة كما أ خ ب ر المصطفى صلى الله عليه وسلم تصبح ا ل ا د م غ ة تغلي كغلي الخدر الدماغ كي يطبخ ل ح ا ل ك لتطيب لفوق ب ي ق ولكن يقولون ان ش ا يكون هناك اشياء لا ق تتعلمون ر ا ان يكون هناك اشياء لا تتعلمون ان يكون هناك ا ش ي ا ظ لا ل ظل تتعلمون ش د ة ا ل ح ر ا ر ة اقتراب الشسم للعباد ل أ م ي ذ ا ق ن د الله م ل ى الله ا ل ي ه وسلم س ب ع ة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب ن ش أ في ع ب ا د ة الله الى اخر ا ل ل ن ت ا ي ل فهم حريص كل ا ل ح ر ف على أ ن تكون من هؤلاء أ ص ن ا ف السبعه لتظلل في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ل ل ه إ ظ ل ا ل ل ه وفي تلك ا ل س ا ح ة ي ساحه واحده ومستوى واحد ولون واحد ولكن الناس يكونون في العرق فيها حسب أ ع م ا ل ه منهم من, من يصل و الى إ كعبيه م منهم من يصل و الى إ ركبتيه ومنهم من يصل إ ل ى ح ق و ي ومنهم من يصل إ ل ى ت ر ق و ه أ و عنقه ومنهم من يلجمه العرق الجاما ومنهم من يعمه العرق يعني لا يبقى منه شيء ويكون العرق فوق ر ا ويغرق في ع ر ق ومنهم من لا يمسه العرق لا ي ك و ن س و ان يكون ل هناك مستوى واحد في ا ل ه ن د س ة لا ي م ك يكون ن أن و الهندسه ح د غير لا يمكن ن ان يكون الرياضية هناك ل ي ا بل في والجيب رفضها مستوى ا ل واحد إن و ق في ن ا ف ه ك ا م ل ي ن إ د س ه لا م ل يمكن ن و إ ا الرقماء وصل ان ا ل ة ك ا م و ن ه ا الشيء ن ا في ا ل و ى واحد ل ب ر في ا ل ب ي في ر أو ا ه ن د س ح اما الهلاء نواد مبحر مبير ممسبح ساحه م ح ص ر عرصات يوم القيامه ا ح ن ب ج ز ا ء ابقى تما لاوستر ولا معلم ي ق ر ن ا ل ه ن د س ة هذي ا ل ه ن د س ة كلها ق د ت صلينا قال ب و ا ح د التاريخ قال ب و ا ح د الرابع ثم غتشوف و ا ح د ما كينشي في العلوم لا ا ل ر ي ا ض ي ة ولا الجريميه إ ذ ن حتى أ خ ب ا ر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذا العرق ب أ ن ه يذهب سبعين ز ر ا ع سبعين ذراعا دلع. ي ك و ن ديال العرق وهذا عرق ن ي ج ه ش د ة الحر و ش د ة لهو وخطر يوم القيامه الاهوال والمصائب والخوف و ش د ة الحر يجعل الناس يعرقون وكل يعرق حسب عمله في الدنيا ثم بأمر غلط الله لأنه عرق عرق إعقاب خاص بأمر الله. إنه وليس صحه ل أ ن كان عرقه في الدنيا العرق امر صحي لكي ع ر ق والي ل بخير ي ا ل ل ي ب ق يعرق ش ي هو نفسه يدرس يوم ا ق ي ا م ه لها اي والي ل ا ل إ ج ر ا م هو سبب العرق وكلما كان الاجرام أ ك ث ر كان العرق أ ك ث ر وكان الغرق فيه أ ك ث ر والوقوع فيه أ ك ث ر ك ق و الله السلام و ا ل ع ا ف ي ة وقال تعالى في آ ي ة اخرى اجزلكم و س أ ب ي ن هذا في ح د ي ث الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفصيل قال عز وجل إ ن م ا توعدون لواقع ف إ ذ ا النجوم طمست و إ ذ ا السماء فرجت و إ ذ ا الجبال نسفت و إ ذ ا الرسل ع ق ت ت ل أ ي يوم نزلت ليوم الفصل وما أ د ر ا ك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين يوم ويل يومئذ الفصل هذا يوم الشديد ا ل ذ ي ن كانوا يكذبون ي و م ا ل ق ي ا م ة ويوم الفصل وقال عز وجل في آ ي ة أ خ ر ى في آ ي ا ت اخرى هذا يوم لا ينطقون ولا يوزن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم و ل و ل ي ن ف إ ن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين ل م ك ذ ب ي ن أجل كفار ا م س ي ك ي ن ا م ن ا ف ق ي ن و ا ش ب ا ي ن تابع معي ا ل آ ي ة وتسمع كيف يكون حال المتقين س أ ل الله ل ن ي ج ع ا ن منهم إ ن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون انا كذلك نجزي المحسنين اللهم اجعلنا للمحسنين اجعلنا للمتقين س وقال عز ام ا ل خ ا ئ في آ ي ة أ خ ر ى إ ن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا و ف ت ح ت السماء فكانت ب و ا ب ا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان يوم الفصل كان ميقاتا ميقات يعني موقت محدد مضبوط الوقت لا يتاخر ولا يتقدم ولا يستطيع احد ان يفر منه ولا ان يفلت منه اذن لاحظوا معي يا اخواني ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت من معلومات م الله يغفر لنا و ي ح م ن ا هذا ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول انكم ملاق الله حفاه عراه غرلا حفيان عريان غير مخطب اغرام وزاد في ر و ا ي ة مشاتا يعني مشيين وليس راكين شركين وفي ر و ا ي ة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب م و ع ظ ة فقال يا أ ي ه ا الناس إ ن ك م تحشرون إ ل ى الله حفاه عراه غرلا كما ب د أ ن ا أ و ل خلق نعيده وعدا علينا إ ن ا كنا فاعلين أ ل ا و إ ن أ و ل الخلائق يكسى إ ب ر ا ه ي م عليه السلام أ ل ا و إ ن أ و ل الخلائق يكسى إ ب ر ا ه ي م عليه السلام وكل شيء عيد تشرط عليها و اول من يكسى سيدنا إ ب ر ا ه ي م عليه السلام أ ل ا و إ ن ه سيجاء برجال من أ م ت ي ف ي أ خ ذ بهم ذات الشماء فيقول يا رب أ ص ح ا ب ي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إ ن ك لا تدري ما احدث بعدك ف أ ق و ل كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم هذا رسول الله صلى الله عليه سيجريهم ما الخيام قال قال ألا رسول برجال وسلم سيجاء وإنه صلى يتكلم عن أمتي من و ح د م ج م و ع ة من أ م ه س ي د ن محمد من الرجال ف ي أ خ ذ بهم ذات ش م الشمال, من الشمال, صحاب اليمين وأصحاب صحاب الشمال اصحاب اليمين و أ ص ح ا ب ص ح ا ب ش م ا ل اصحاب الميمانه و أ ص ح ا ب و ا ل ف ئ ة الثالثه س ا ب ق و ن طيب ا ل ل هذه يجعلنا منهم ه ا ل ف ئ ة من أ م ه س ي د ن محمد ك يذهبون بهم في ذ ا ت ش م ا ل هذه بيومنا نار. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا ربي أ ص ح ا ب ي يقول يا ربي ا د ر و اصحابي يعني من أ م ت ي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا الجواب للرسول صلى الله عليه وسلم إ ن ك لا تدري ما أ ح د ث بعدك إ ن ك يا رسول الله لا تدري ما أ ح د ث ت امتك بعدك من الكفر والنفاق والفساد والبدع والضلالات والاعراض عن كتاب ك ربك وسنتك ا ر س و الله ع ل ه وسلم ما عرفش سيدنا م و ر ة وتركنا عن م ح ج ة البيضه ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إ ل ا هالك من ذ ا لم يره رسول الله بعد أ موسى عليه ا ل ص ا د والسلام فلما يعلم ب أ ن ه م من أ م ت ي و ي أ خ ذ بهم ذات الشمال يقول يا ربي ا ش ح ا ض ي أ د ا ر ا من أ م ت ي ك ل ا خ د م بهم م النار شوف الرحمن الرسول ص الله ل ي م بالمؤمنين رؤوف ر ح ي ل الناس يوم المحشر ويوم الحساب الكل يقول نفسي نفسي ورسول الله صلى الله ي ق و ل أ م ت ي أ م ت ي ياظفر هو الذي لما قاله ولسوف يعطيك ربك فترضاه قال لا أ ر ض ى يا رب حتى لا أ ر ى أ ح د من امتي في النار عدر ذر رسول الله سلام إ فاين عنه ت به و ي تذهبوا خ ومن تقلدون و بمن ت ق ت د و ن و ت ت أ ث ر و ا هذه الدنيا هل يتبع الكواريات هل يتبع المطربين هل يتبع شطحات و ش الاحياء منهم من ا ل أ م و ا ت هل يتبع اصحاب الكارته هل يتبع اصحاب ضامه هل يتبع اصحاب م ص ا ر ع ه هل يتبع اصحاب التكوان د و هل يتبع اصحاب الكراطين قال لي تبع ا م ش ع و د ي ن تبع ا س ح ا ر ه و ا ش و ا ف ا ش و ا ل ق د و ة هل ي تبع المجرمين ا م ت ج ب ر ي ن اكل الربا واكل ا ل ر ش و ة تارك ا ل ص ل ا ة ومانع ا ل ز ك ا ة ودائرهم هو ا ل ق د و ة و اقول خليت ا ل ر س ي ل ص الله ع ل ه ل م ما ع ج ب ك شي شوف الحمد ل بيك و كيقولك كيقول لك يا ربي اصحابي ه ذ ي ما اعرفك لانه كان يصلي و ي س ب ق ويصلي ويصلي ويصلي ويصلي ويصلي ويصلي ويعرفه ر ض و ل ص ل الله و م ا ل ق ي ا م ة هذا الخلائق كلها التي أ م ن ت بالرسول ر ض صلى الله إ ل ى ي و م ا ل ق ي م م ن ي ب ع ر ف ه م يوم ا ل ق ي ا م ة باثر الوضع ن ي يعرف ولذلك يقول ي ربي أ ص ح ا ب ي يقول إ ن ك لا تزي ما أ ح د ث بعدك وشوف اشكال ر و ل صلى الله عليه وسلم وشوف ا ل ر ح م ة وشوف استعطاف رب العالمين استعطاف ا ل رب ل صلى الله عليه وسلم وسؤال ر العالمين ا ل ر ح م ة لعباده فيقول ف أ ق و ل ك ما قال العبد الصالح وكنت في عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أ ن ت الرقيب عليه فقال و أ ن ت على كل شيء شهيد إ ن تعذبهم ف إ ن ه م عبادك إ ن تعذبهم ما قالوش إ ن كانوا قد عاصوا قالوا ان تعذبهم يا ربي ف إ ن ه م عبادك يعني أ ن ت ت ف ع ل ما تشاء و إ ن تغفر لهم ولا ت ذ ك ر و ا ل م غ ف ر ة وخالفوه كي يرنون الله الرحمن لهم ا ل م غ ف ر ة و إ ن تغفر لهم ف إ ن ك أ ن ت العزيز الحكيم يعني كي يطلب الله, وكي يتمنى الله, الله عز وجل وزاد ك وكي ي يتمنى يرشغ اللهم في الله ع ز و في ر و ا ي ة يقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا ا ليكفروا ل بسنته و ع ر ض و ا عن سنته وبدلوا سنته واختاروا البدع على السنن قال ر س ا صلى الله عليه وسلم لما أ خ ب ر ن ي هذا سحقا سحقا يعني سحقوهم ا ع ل ق و م لانهم خالفوا سنتي وعن ع ا ئ ش ة تقول رضي الله عنها سمعت رسول الله إ ص ل ا ل ي ق و ل يحشر الناس حفاه عراه غرلا ي س م ع ا ل ص ح ا ب ة والصحابيات رضي الله عنهم اجمعين كيف كانوا يتدبرون ا ل ق ر آ ن و س ن ة الرسول الله عليه و س ك ي ف ش كي يلحتوا وكي يتمعنوا فيها وكي يقراوا العواقب ا ل آ ث ر لما سمعته يقول يحفر الناس يوم القيامه عراه حفاه غرلا أ و حفاه عراه غرلا قالت ع ا ئ ش ة رضي الله و ا ن ا فقلت الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إ ل ى بعض قلت تقول سوت وتعجبت لكم هذا السؤال عائشة كما س أ ل ت أ م سلمه نفس السؤال قتل الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إ ل ى بعض قال صلى الله عليه وسلم ا ل ع م ر أ ش د من أ ن يهمهم ذلك أ م ر ذلك اليوم, اليوم الحصر و ا ل ي ق و ف بين يدي الله أ ش د من أ ن يهمهم ذلك يعني ه و ل و و خ ط ر و و ج ز ع و وخوفه كي يجعل الرجل مراح داعي ر انا و ي ش و ف ه علاش عندك قلب واحد وما جعل الله لرجلين من قلبين في ز و ف ه ي واحد وقلب كلاهما اشتغل تام بشيء ما لا يرى ا ل أ ش ي ا ء ا ل أ خ ر ى ولا يفكر أنا م ش ي عندك ي ش و ف ه هتقول له الديه يمكن نشوف الهول والعرق وشوش ق ر ي ب ه والبشر والعيالات والذات والرجال والولاد وكل شيء ي ش و ف لا ا ل آ ن علميه ل ك ن كتعرضوا ب أ ن ه مش العينيه ل ك ت ش ف راه الدماغ و الكيف وعنده ع ل ا ق ة ب ا ل ع ق ل وهذا الشيء كله عنده ع ل ا ق ة بالقلب اذا م ش ي ن ط ا ر ب قلبك ما كتبقى تشوف مزيان ما كتسمع مزيان ما كتتكلم مزيان ما توقف مزيان غير خ ل و ع ولكنها ل ق تتمكن م ل ي ا ل و ش شين من ل اجل عينك ر ان تكون مسؤولاتك و ولكنها م ا تتمكن ا من الوقت من اجل ان تكون مسؤولاتك وكلامه و مضطرب و ف ه ي ك ك ن ش ف ت ب يبقى ح ولكن ي ج و ان ز و ت ك ا ن م خ ل و ع ا من الامتحان ويقوم ب ه ي ا الامر بهذا الامر ويقوم بهذا يوجد الامر بهذا الامر أ ويقوم ت بهذا الامر ا بهذا ا ل ر ي ا ض ة ف ن ا ل لهم ل انهم يحبون يدوك ان يكونوا ايش ي مسؤولين عنهم ا ويحبونهم ا ة خ ل والسان و ع ه ذ ا الشكل ويحبونهم المتخى ا ش ي د ت و ي بهذا ا ل د ر ج ة ان نسوي البنات العريان قدامك وما تشوفهمش هم كاينين و ن ت كاين حداه وما تشوفهم م يشوفون مشغوله لكل م ر ي ء منهم يومئذ ش أ ن يغنيه ش أ ن واحد يغنيك عن كل شئ الاخر لا ترى شيئا ولا تفكر في ش ي ء وللا ح ت ت ر ى ف د ن ي بعدين احنا كنشوف ا شي ح ا ج ة كنشوفه ا فيها وما ك ا ن ف ي م وكتشوف ا ن صاحبك قدامك وما تعاطف كاين انا م ك ا ي ن ه يا ل س ا ل ه انت في الدنيا قبلي و م خ ي ا م وولدك حداك وانت كتخلنا وكتشوفيه ا ن ف والله ما ح ز ن الخنزار ما تروح كتشوفيها لا و ا ل د مال نمشي عينيك يشوف العين غير ا ل ا ب حالكاميرا ك د و ز للدماغ والدماغ عنا د ن واحد ل ب ا ح ة بصريه هي ل ك تترجم والترجمه يدرج عندك للعقل ع ق أما لما تتجول ا الحل ن ي بلك ب ك العقل كيم قيم بأن اما ل ب ش ر بحن ن كيف لكم ك يقول لماذا الله يا ق ن نقول لكم تترك لأن العقل م الذي الذي هو مناطق يميز بين هذا وذاك ما يفقد فاذا تحس به يحسب الرب والدين س ب والمسؤولين س ب و س ب ا ل أ م ة والوطن س ب لا يحس به شيء بحل ض ع و ض ل أ ن ه لا عقلانه لانه ل ش يحس م ك به لانه لا يحس ب ا ل ل ه إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن حينما يخالف أ م ر الله و ي ع ص الله ويرتكب جرائم لا ترضي الله يصير أضل من الحياة من ولكن ا الله بالعقل تلتقي ل به هو و ميذ يحارب الله ويحارب العقل ل ل ه ويحارب ا ويخرب العقل ا ليتميز ي رسائل مخلوقاته الآن شامل و ش مع الاسف ي و ن لم يكن فيك بيازة غير ولكن بيازة وكلها وسوف يغيب ن عن ل هذه الدنيا ويشعر بالشيخ ويصنع ب ا ل م ا ل م ي ن في هذه الدنيا ويصنعون م بالمسلمين ينزعهم إلى العقاب م كمجرمين ما لكم كيف تحكمون لكن ن ق ط ة أ خ ر ى في هذا الحديث الشريف ا لجابه ذ عائشه رضي الله عنها ف و ر إ خ و ا ن ي امهات المؤمنين كيف ف ك ر و ا في ستر ا ل ع و ر ة يوم الخيام و ش الرجل يشوف المراه ع ر ي ن ا و ا ل م ر أ ة يشوف الرجل علي يعني يوم الخيام الرجال والنساء جميعا ينظر و بعضهم الى ا ل ل سوره المسلم ا ل آ ن دير يوم القيامه نار عقولهم ح ا ض ر ة الرجال والنساء عريانين جميعا ينظر بعضهم إ ل ى بعض وليس شحنا من الله ولم ا ن ع م ه م وينتمون إ ل ى أ م د ه سيدنا و ح م د عائشه ت ر ت عورتها في الدنيا و غ ب ت بصرها في الدنيا وستر الناس وخيف يوم القيامه تقف عريانه ويشوفها ارجع أ و ت ش و ف يرجع ل ع ر ي ا ن ا ويجي سيدنا محمد ص ل ا ل و ه ع ي ه و ا ل أ م ة د ي ا ل ه ا ل آ ن في نوره دايره في الشواطئ وفي المسابح وفي الحمامات وفي الشوارع تانيا مع الرياء ينظر بعضهم إ ل ى بعض ه م ج م ي ع ما ش ي ر و و ق ف ي ن على كي ي ت ح ز س ب و ما ش ي ر و ا م ح ك ا م ة لان حتى ملكوا ا ل م ح ك م ة عريانين وكان الحكم صعيب وكان الأمر الهول أ م ر ل صعب على ا ل أ ق ل يشتغلوا شوي زي ما ي ز و ر ا في البلفار و ف ي القاوي وفي ا ل ع ل ب ا ل ل ي ل ي ة في ا ل م ن ا د ق في الشواطئ في المسابح في التلفاز في ق ن و ا ت ا ل ف ض ا ئ ي ة و ا ل ط ح و ا ل ر د ع ا ل خ م ر والعري و ا ل ط ح والردع ومخنق ل م ذكور و إ ن ه يتحدون الله ولما يحرك الله بهم ي من أ ر ض الشيقنس ايوه ذ ا غضب ا ل ط ب ي ع ه غضب المخلع مش ا ل ط ب ي ع ة ا ل ط ب ي ع ة الكلاب لكن الطبيعه تتغذى الطبيعه ت ت غ ر ى الطبيعه ا ا تتغذى ا ل ج ي ز ا ل ن وتتغذى الغرق و ا ل ب ت ع ذ ى ا ل غ ر ك غضب ا ل ط ب ي ع ة قلت هي ا ل ط ب ي ع ة ومن خلق ا ل ط ب ي ع ة ومن يسيء ا ل ط ب ي ع ة ومن يحرك ا ل ط ب ي ع ة و ا ل أ ر ض قد ت ح ر ك مليون زلزال في العالم مليون صور كي يحركها مليون م ر ة في ا ل ع ا م يمكن س ن ر ي ل زوجك في ن البحث و خ ر ولا يرميها ك ا م ل ة ي ا رب باللي فيها الصالحين و ا ل ط ا ل ح ي ن مال هذا عصاوني وحتى الصالحين ساكتين على المجرمين وتعلمون في الحديث أ ن الله عز وجل امر جبريل ب أ ن يذهب إ ل ى ق ر ي ة م ع ي ن ة و أ ن يهزمها على اصحابه فلما ذهب وجد فيها رزما صالحا قال يا رب إ ن فيها فلان رجل صالح فقال الله تعالى فبيه ف ا ب د أ ابدا به قول لماذا يا رب قال ل أ ن ه لم يتغير قلبه يوما ما او يوما واحدا من أ ج ل ه أ و م ر ة و ا ح د ة من أ ج ل ه ع م و ه ما غير منك حتى ف قلبه واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خ ا ص ة واعلموا أ ن الله شديد العقاب يقول لي غ د ب ا ل ط ب ي ع ا ت و م ح ا ر ب ة الجراض و م ح ا ر ب ة الجفاف والتامين ج د الجفاف والتامين ج د الجراض والتامين ج د الريح ه م ك ا ت الريح ل ا ج ا ت جند من ز ن و د الله ريح ص ل ص ر ع ا ت ي ة سخرها عليهم سبع ليال و ث م ا ن ي ة أ ي ا م ح س و م ة ف ت ر القوم فيها سرع ك أ ن ه م ه أعجاز ا خ وفي ي ة و روايه من أن قالت الله سلم إن الأمر أو قال الامر ل سلم ه إن ل أ أو ق اشد ل الأمر أ من أ ن ينظر بعضهم إ ل ى بعض وعن أ م س ل م ة كذلك زوجه من ن ب ي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم ا ل ق ي ا م ة عراسا حفاسا فقالت أ م س ل م ة فقلت يا رسول الله و َ سواتاه ينظر بعضنا إ ل ى بعض و َ سواتاه يعني كتشكي و كتنادي و كتستغف من يستر سواتاه يعني عورتها و َ سواتاه التي ستكون مكشوفه يوم القيامه ينظر الناس او بعضنا إ ل ى بعض فقال صلى الله عليه و سلم شغل الناس قلت ما شغلهم قال نشر الصحائف فيها مثاقيل الضر ومثاقيل الخرده ذ ا ل ن ا الصحائف س ر هو مقداره النمله فيها السيئه و الحسنه صغيره و فيها النقد مثقال الخرده حبه في الزليات يا ل خ ر د ه الصغيره والكبيره فمن يعمل مثقاله الرسل خير م يا رب ومن يعمل مثقاله الرسل ش ن يا رب و ل ن ما تشوف م ث ا ك د ديالك ا ل ص ح ا ف ة ديالك م ع ا م ل ة بالسيئات ولو كيبلك الجنه ة ا ل ن ا ر ه ا ل ص ي ر ه ا ل ح ي ت ا ب ه ا ل ش م ج ا ه ا ل ع ر ق الى اخره أ ب ق ى عندك تتوقف العيالات اللي ا و سألون ب انت شايفها ل ص ح ب ديلك الصحائف وقال ب ي نتيجة واش إلى إلى واش صحاب صحاب مش غمدغم عن ى جنة صلى ا ل الله عليه وسلم يبعث ا لنا س ح ف ا ة عورات غرلا قد أ ل ج م ه م العاق وبلغ شحوم العذاب ا فقلت يبصر بعضنا بعضا فقال شغل الناس لكل م ر ء يومئذ ش أ ن ي غ ن ي إ ذ ا الله سبحانه وتعالى ش ن ا ل فتعرف و ا كيف تشغل ا ل إ ن س ا ن عن كل قريب منه ومن أ ق ا ر ب ه ومن أ ر ح ا م ه يقول سبحانه وتعالى ف إ ذ ا جاءت ا ل ص ا خ ة يوم ي ف ر المرء من أ خ ي ه و أ م ه و أ ب ي ه وصاحبته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 اولئك هم الكفره الفجرا الله أ ك ب ر ف إ ذ ا جاءت ا ل ص ا خ ر و م ا ق ي ا م ة يوم يسير المرء من أ خ ي ه كهربا ن ا خ و ت و أ م ه و أ ب ي ه كهربا بن و ج و د وصاحبته ا ل ز و ج ة وبنيه أ ولاده ع ل ى لكل م ر ئ منهم ي و م ي ذ ش و ن يغني اولئك مشغل وجوه م س ف ر ة ض ا ح ك ة م س ت ب ش ر ة وجوه المؤمنين وجوه يومئذ عليها غباره ترهقها خطره اولئك هم ا ل ك ف ر ه و ا ل ف ج ر ه ثم ورد في حديث آ خ ر يحشر الناس يوم ا ل ق ي ا م ة ح ف ا ة عراه فقالت ا م ر أ ة يا رسول الله فكيف يرى بعضنا بعضا فقال إن ان ل بيلك الإحوال ل أ ب ص شاخصة ا ا ر كي س الابصار ن م ش غ و على ل النساء مشغول ن إن س ا الرجال ء أو أ شاخصه عشاخص ر العرب مورا ه الفقه م قدامونا من الشمال بلولا اللي اللي ولا اللي دولا حلين بيلك على عينين كي كي شاخصة فرفع بصره صلى الله عليه وسلم الى السماء فقالت يا رسول الله ادع الله أ ن يستر عورتي قال اللهم استر عورتها شوف المؤمنات ستر عوراتهن في الدنيا وكان يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبهم الله يستر لهم العوره حتى يوم ا ل ق ي ا م ة التي فيها لكل م ر ي ئ منهم يومئذ شان يغني فالصور اللي اللي اذا كان المسلم يقول لك كيف تجد ان م تشتريه ن ا ولكنها ا ي تقتنع بالقران احتى هذا ه اللامود ي وهذه م ع ر ي ة ومعريه و د و ه ذ ا كبيره ولكنها ذ كبيره ولكنها كبيره ذ ا ل ك ن ه ا صالح ولكنها صالح و ل و ن ه ا ل ب س ي ر ه ولكنها ك ب ه ذ د ا ولكنها كانت تتعشى في القران والسنه ة ما ع ج و ش ل ك ن ل ا ل و ق ت ق د ي م وعند ربكم تستصمم لما تغطى شيئا تغطيهم ق ي ا م بالعرق ماشي بالعجل أ ب قعيله ى ولما ا ل ي تغطش في الدنيا منين تموت وما يغطيها ما كان ا ل ش م ر كايدزنها و ر ا س ا ر ي ة لما يريدون الكفن ن بين عناصر الكفن ك ي غ ط و ا هذا يريدون الحجل صور كان كلابس ا ل م ي ك ر و ج ي و و و و و و و و و و و و و و و ب س ن ا ا ل م و و و و و و و و و و و و و و و و و ت و و و ي و و و و ا و و و ي و ة و و و ح ي ا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ومن أ ن ت سمعت غا تتعاقب عليه ل أ ن ن ا و خ ت ن عاش ق ا ل ك ب ي ر ل أ ن ه ق ت دين وجتلي زلم لدى عند الصليبيين و أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م ولا موضح ان ك ش ف و ا العورات ديالنا و المؤمنات الصالحات يطلبن من الله أ ن ي س ر عوراتهن يوم القيامه حيث لا ت ك ر ي ف ولا يطلب منهن أ ن ي س ر ن عوراتهن و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يحشر الناس يوم ا ل ق ي ا م ة على أ ر ض بيضاء عفراء كقرصه نقي ليس فيها علم ل أ ح د شرحت هذا أ ر ض بيضاء عفراء قاداب حال الخبز ل ب ي ض المخي اذ يحتشي على م د ي س و ا ح وعن أ ن س رضي الله عنه أ ن رجل قال يا رسول الله قال الله تعالى الذين يحشرون على وجوههم إ ل ى جهنم أ ي ح ش ر الكاثر على وجهه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ل ي س الذي أ م ش ا ه على الرجلين في الدنيا قادر على أ ن يمشيه على وجهه قال قتادا حين بلغه بلا و ع ز ة ربنا يعني قادر على أ ن يمشيه على وجهه رواه البخاري ومسلم وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم ا ل ق ي ا م ة ث ل ا ث ة أ ص م اصناف تلذل وتلذل تلذل الفئة الفئرق ف ً مشاتاً و ص ن ا ركباناً ً و صنفا م ه وجوههم م م أو على、وجوههم. صنفاً ش ا ت ا ً وصنفا ركبانا ً وصنفا على وجوههم قيل يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم قال إ ن الذي أ م ش ا ه م على أ ق د ا م ه م قادر على أ ن يمشيهم على وجوههم أ م ا إ ن ه م يتقون بوجوههم كل حدب وشوك في ملقى وشي شوك لشي وشي ممخدشي كيتتقيوا لدي ملقى منتقى من مجروع المجيب ما ما ما ما ما ما لوجوه لأن وقال عقاب شوك بوجوه وطاغي هناك يتكبر لك كان دين ما كان إله ما كان كتاب ما كان سنة ما كان ما كان حدب حشر دين سنة إله إ ذ ن يوم القيامه من الحجر يجر على وجهه و ي ز ح ى وفي حديث آ خ ر قال ب و ز بن حكيم عن أ ب ي ه عن جده رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن ك م تحشرون رجالا وركبانا وتجرون على وجهكم ا لرجله ل على ي واللي ركب واللي م ج ر و ن على وجهه وفي حديث آ خ ر عن أ ب ي غ ر رضي الله عنه قال إ ن الصادق المصدوق الرسول صلى الله عليه وسلم حدثني أ ن الناس يحشرون ثلاثه افواج فوج راكبين طاعمين كاسي راكبين واكلين لبسي احنا قلنا خ ر ج عريانه ولكن في ا ل ح ا ن ه في م ر ح ل ة أ خ ر ى كي تكسر ا ل م ؤ م ن ي و أ و ل من يكسر ت إبراهيم عليه السلام عليه وفوجا تسحبهم ا ل م ل ا ئ ك ة على وجههم وتحشرهم النار وفوجا يمشون و ي س ع و شي ء ماشي ش ي ء راكب وشي مزرور على وجههم في حديث آ خ ر قال يبعث الله يوم ا ل ق ي ا م ة ناسا في صور الذر يطعهم الناس ب أ ق د ا م ه م فيقال ما هؤلاء في صور الذر فيقال هؤلاء المتكبرون في الدنيا قالوا ن ا س ه م يحصلون القيامه بحذر يعني صواب هم ر لكن ن صغير وهما ل لكنا بشر لكن ا ص غ ي ن يستح... يحتقرون الضعفاء ويستهزئون بالمساكين و بالمتدينين صوره يوم ق ي ا م ه تصغي ر وعباد الله دائما يفوز منه هلك يوطان منه جاء اللي كبرنا يصغر لي ومن ت و ض ع اليه ر ف ع ومن تكبر خذ مضره و ي ب ع ت ه بحذر ساعات و ج د معاذكم سنه كانت تكبر عليكم صاحبكم كبار واتعداو عليك واستجابوك لي وكيف ن شيو ا ليس ل ط صور لكي م الرأس تسلم ط عليك على ل ا ر ك هنا سهين بإذن الله. قبل ما يدخل للجنة ولا وفي حديث آ خ ر يقول صلى الله عليه وسلم ي ح ش ن الناس يوم ا ل ق ي ا م ة على ثلاث طرائق راغبين وراهبين راغبين وراهبين يعني الواحد على البعير و اثنان على بعير و ثلاثه على بعير و أ ر ب ع ه على بعير و عشر على بعير و يحصر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا و تبيت معهم حيث باتوا و تصبع معهم حيث أ ص ب ح و ا و تمشي معهم حيث أ م س و ا بعض العلماء قالوا إ ن المقيان و البعض قال قبيل يمقيان المقيق الله ارواح ا ل م ؤ م ن ي كي ر ق و غ ل المجرمين و الاشرار كي يحصر معهم النار وقال و رسول الله ت ك م مع يوم ا صلى الله عليه وسلم يعرق الناس يوم ا ل ق ي ا م ة حتى يذهب في الارض ر ض في ل عرقهم سبعين ذراعا سبعين ذ ر ع و إ ن ه ي ل ج م ه م حتى يبلغ اذانهم العرق وفي حديث آ خ ر عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ت د ن الشمس من ا ل أ ر ض فيعرق الناس فمن الناس من يبلغ عرقه ع ق ي ب ي ن يعني كعاب في ر ج ل ومنهم يبلغ نصف الساق ومنهم من يبلغ إ ل ى ر ك ب ت ي ن ومنهم من يبلغ إ ل ى العجز ومنهم من يبلغ ا ل خ ا ص ر ة ومنهم من يبلغ منكبيه、احتافوا. ومنهم من يبلغ عنقه ومنهم من يبلغ وسطه و اشار بيده الجماهفاه من غير أ ن يصيب ا ل ر أ س دور راحتيه يمينا وشمالا و ت يموت, لا لا يموت. الموت اللي يموت أني نهاية موت. لا يموت فيها الموت رهما الموت لا ولا يحيا كنت والمؤمن تبعث مرصة كافرة في خالد الجنة طب الله يجعلنا طيب إذن هو في العراق يوم و وما يموت النار غير في في يوم كان مقداره خمسين الف زازه من ل سنوات كتبتهم خمسين أ ل ف و ذ ل ك قال صلى الله عليه وسلم ا لم ي و لم يلق ابن آ د م شيئا منذ خلقه الله عز وجل أ ش د عليه من الموت ثم إ ن الموت أ ه و ن مما بعده و إ ن ه م لا يلقون من هول ذلك اليوم ش د ة حتى يلزمهم العرق حتى إ ن السفن لو أ ج ر ي ت فيه لجرد ا قال لك السفن ي ج وحديث آ خ ر إ ن الرجل ليلزمه ا العرق يوم ا ل ق ي ا م ة ثم أ ح ا د ي ث أ خ ر ى كتبيا قال الله صلى ل ع يوم ه س ل يقوم و م ي الناس لرب العالمين مقدار نصف ي و م من خمسين أ ل ف س ن ة فيهون أو يهون ذلك على المؤمن ك ت د ل الشمس للغروب إ ل ى أنت ا ل ل س ي ا ن لفتخل خمسين ألف سنة ق ا المؤمن كي الله ل لك يلعلي يقول كيسه كي ن ع د ه بمقدار الوقت اللي ك ت ت غ ر ق الشمس لما كتتميل باش ت غ ر ق حتى ك ت ا ل ش م ا ت غ ر ق ا ل ش ا ح د الوقت قصير وكي تحسن الامور يمشي المؤمن طويل على بعض و ق ي ر على بعض وبعض في العاق وبعض في ظل من ظل عرش الرحمن لا يمس ه الحر ولا اللغوب ولا العذاب ولا العطش وقال صلى الله عليه وسلم يوما كان مقداره خمسين أ ل ف سنه فقيل ما أ ط و ل هذا اليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي ن ف س بيده إ ن ه لا يخفف على المؤمن ي ن حتى يكون أ خ ف عليه من ص ل ا ة ا ل مكتوبه ة شروعة شجزاء فرشت مقبرك وشرف والحساب داد وتحكم في أ م ر ك وحكم لك في ا ل ج ن ة و أ د خ ل ت ا ل ج ن ة ب إ ذ ن الله ولكن أ ن توفي بعهد الله نكتفي بهذا القبر وينبغي إ خ و ا ن ي ان نتعظ و أ ن نعتبر و أ ن نستعد للقاء الله نستعد للوقوف في هذه المحكمه ا ل ر ض ا ن ي ه حتى نكون من الفائزين ونكون من الناجين ونكن و من المظللين تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظ ر ونؤتى كتبنا ب أ ي م ا ن ن ا ونحصى في ز م ر ة نبينا ويطوى لنا الوقت ويقصر لنا الوقت حتى يكون كاداء ص ل ا ة مكتوب هذا إ خ و ا ن ي يحتاج إ ل ى عمل استجابه لي وليوم اللوم أنا بيوم ليصلح الله آخرتكم فمن اتبع ودنياكم ا هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أ ع ر ض عن ذكري ف إ ن له م ع ي ز ة ضنكا ونحشره يوم ا ق ي ا م ه اعمى قال رب لما حصلتني اعمى وقد كنت ب ص ي ر ة قال كذلك أ ز ك ى اياتنا فنسيتها وكذلك ا ليوم ت ن س ع إ خ و ا ن الدين راه سهل الى ف ر م والى دقه ا ل إ ي م ا ن ودقه ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن ر أ ه اي عمل ب ي د ي و لوجه ي الله تحس ب ا ل ل ذ وتحس ب ا ل ف ر ح و أ ي ذنب أ و معصيه بدات تخلى عليها لوجه علي الله تحس باللذه ل أ ن ك نجحت وفزت مع الله وسجلت لك الحسنات عند الله و أ ن ك تهيئ الموت والقبر والحشر ولنشر ا ولحصر ا و ا ل س ر ا ط ولدخول ا الجنه وخيث من دخول اللهم لك الحمد ستاربعه ولك الحمد إ ذ ا رضيت ولك الحمد على حمدنا إ ي ا ك وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيثنا غ ف إ ن ك على كل شيء قدير اللهم استن فوق ا ل أ ر ض وتحت ا ل أ ر ض ولا ت ح ن ا يوم ا ل ع ر ض عليك اللهم لا ت ح ن ا يوم العرض عليك اللهم أ ظ ل ن ا في ظل عرشك يوم لا ظل إ ل ا ظلك اللهم أ ظ ل ن ا في ظل عرشك يوم لا ظل إ ل ا ظلك اللهم احفظنا من عرق يوم ا ل ق ي ا م ة ومن حر يوم ا ل ق ي ا م ة ومن حساب يوم ا ل ق ي ا م ة ومن هول يوم ا ل ق ي ا م ة ومن عقاب يوم ا ل ق ي ا م ة إ ن ك على ما تشاء قدير و بالاجابه جدير اللهم إ ن ن ا لا نطيق النار اللهم احفظنا من النار اللهم ا ل س ن ا بشترك الجميل أ س أ ل ك اللهم رضاك و ا ل ج ن ة و نعوذ بك من سخطك والنار أ س أ ل ك اللهم رضاك و ا ل ج ن ة و ما يقرب إ ل ي ه م ا من قول و عمل و نعوذ بك من سخطك والنار و ما يقرب إ ل ي ه م ا من قول و عمل اللهم اغفر ذنوبنا صغيرها و كبيرها جليلها و حقيرها اغفر لنا ما قدمنا و ما أ خ ر ن ا وما أ ص ر ل ن ا وما أ ع ل ن ن ا وما أ ن ت أ ع ل م به منا أ ن ت المقدم و أ ن ت المؤخر برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم أ ع ن ا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أ ع ن ا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لازعجنا ولا منا ولا ما على ش ق ي ر ولا محرم اللهم كما جمعتنا في هذا ا ل م ق ا م المبارك اللهم اجمعنا في المستقر برحمتك اللهم اجعلنا من اي ج ن ة واجعلنا إ خ و ا ن ا فيها على ص ر ر متقابلين يطوف ع ي ن الولدان ب أ ك و ا ب أ ب ا ر ق وكاس من م ا ء يا رب لا تحرمنا من زنة ا ل ج ن زنة ونعيمها يا قوي يا عزيز يا سميع يا مجيب اللهم و لا تدعنا في مقامنا هذا ذ ن إ ل ا غفرته و ل دينا الا أ د ي ت ه ولا, ولا مريضا الا شفيته ولا ض ا ل إ ل ا هديته و ل اللهم حاجة ح ا من و ئ ا ي في عريض في ا ولا صلاح لك ض إلا ق ت ا وإستلطتها يا ر ح ا ل ر ا ح ي ن رعينا ب ا ل ا ل م ل ل لتأمل ه م ما افق ت إلى ح بولي ت القول العظيم ل مصلح البلاد ل ه به م ا و اللهم د والحسن وهيئ له ب ط ن ة ص ا ل ح ة ن ا ص ح ة لله ولكتابه ولرسوله و ل أ ئ م ة المسلمين وعامتهم اللهم وفق ولاه المسلمين اجمعين لصدق كتابك وسنه نبيك اللهم اجمع شمل المسلمين اجمعين وعد بهذه الامه إ ل ى كتابك وسنه نبيك وردنا إ ل ي ك ردا جميلا اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا بلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم ا ل ر ح م ي ن وانصر ا ل ل ه المجاهدين في سبيلك في كل مكان و أ ف ر غ عليهم ص ب ر وثبت أ ق د ا م ه م و ن ص ر ه م على ا ل خ ل الكافرين و أ ن ز ل نقمتك وغضبك على الصهيونيين و أ ع و ا ن ه م من المنافقين والصليبيين واشتتم لهم ونكس أ ع ل ا م ه م وكسر شوكتهم وزلزل ا ل أ ر ض من تحت أ ق د ا م ه م نجعلك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شورهم فخذهم بما شئت وكيف شئت إ ن ك على ما تشاء قدير و ب ا ل إ ج ا ب ه جدير وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن ربك رب صفون على مع تحيات تسجيلات الوصال هاتف رقم صفر اربعه وستون ثلاثه عشر سبعون سته وخمسون علما ب أ ن جميع الحقوق م ح ف و ظ ة والسلام عليكم و ر ح م ة الله تعالى وبركاته